كلا انك كتاب الابرار لفيعن وما ادراك ما يعنون كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نضره النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنين عينا يشرب بها المقربون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 Świętocząc się w وَمَا momencie, jak się dzieje, to znaczy, że w tym momencie, gdybym nie